يا رسول الله. ويلا قوموا فانا على الضيم وباسوا. فقولوا ربنا تعالى يا من تهدينا من الضلال وتصل علينا المسلمين من كل قبيلة الذين نؤمن بوحدك واستقموا. ايها المعبودات يا من بالسالكين وعلى الذين يكونونه في اليد من الطاعة المتكين سنعمل تطوضع خيراً من صور خير النفس وأمن تصبح خيراً لكم يكونوا يتبعون شهر رمضان الذي فيه القران مدد وَمَنْ من كان نبيضا ولا تسلموا فعندكم من, من ايام اخرى يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العصر ولتذللوا العزه ولتكبروا الله على ما اباكم ولعلكم تشكرون يخبر تعالى بما مَنْ الله به على لانه من الشرائع من والكوامل التي هي مصلحه للخلق في كل زمان وفيه تنشيط لهذه الامه لانه ينبغي لكم ان تنافسوا غيركم في تاهيل الاعمال والمسارعه الى صالح الحصار وانه ليس من الامور التقيه التي اختصتم بها <تصفيق> <تصفيق> هذا في بيان من الصيام كان مشروعا في الأمم السابقة لكن الصفة تختلف والمراض يعني أصل هذه العبادة عبادة الصيام كان ذلك مشروعا في الأمم السابقة أما الكيفيه والأحكام وكذا فهذه الأمم لها أحكامها التي تختلف بها عن الامم السابقه فمعنى قول الله سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم معناه من جهه التربيه والكتابه في اصله لا في صفته ثم ذكر تعالى حكمتهم في مشروعيه الصيام لعلهم لعلكم تتقون فان الصيام من اكبر اسباب التقوى لان فيه امتثال امر الله واستنال نهيه فمما اشتمل عليه من التقوى ان الصلاه لا يترك ما, ما حرم الله عليه من الاكل والسوء والجناح ونقلها الذي تميل اليها نفسه متقربا بذلك الى الله رافيا لتوفينا الثواب فهذا من التقوى <تصفيق> ومنها ان اصطاد ويجلب ويصطاد على مواطعه الناس عليه فيكون ما كانوا نفسه مع ربه عليه لعينه وطلعه الله عليه ومنها ان الصيام الله كما قال الله عليه السلام عن رب العزه في الحديث يدع طعامه وشرابه وشهوته من هذا من اكبر اسباب تحصيل فقط الله سبحانه وتعالى في الصيام مدرسة التقصر ومدرسة الإيمانية التي يتعلم فيها الإنسان من المعاني الإيمانية ما لا يتعلم في غيرها من المدارس ولهذا هذا شهر لو عتب الأمة ووقفت عند الدروس وأخذت بمجامع ثوائله لخرجت الأمة من هذا الشهر متغيرة لكن الناس ألفوا الصيام ألفوا فيه أنه عاد عند أكثر الناس يعتبر عاد دخل رمضان يمسك عن الطعام والشراب والجماع من إلى وتنتهي المسألة إذا حتى يأتي العيد لكن القف عند الدروس القف عند المعاني القف عند فوائد الصيام هذا قليل جدا من يعتبر به وليس هذا في الصيام فحسب. بل سائر العبادات، فنجد كل عبادة قد نحت منحة معينا لتكون مدرسة إيمانية في جانب معين فنجد أن مدرسة الزكاة فيها من المعاني الإيمانية والمواساة وجبر الخواطر والتآلق بين المجتمع ما لا يكون في غيرها تجد مدرسة الحج وفيها من انتقاء المسلمين من شتى بقاع الأرض على صعيد واحد ليجتمع العربي مع العجم والأحمر مع الأسود والأبيض على صعيد واحد كل يسأل ربه مسألة في مشهد مهيب عظيم أيضا مدرسة تجد فيها معاني إيمانية لا تجد في العبادات الأخرى فإذا تتيت إلى مدرسة الصلاة ومدى توفيق الصلة بين عبد وربي سبحانه وتعالى وتكرار هذه الصلاة على اليومي خمس مرات إذا كان الإنسان يؤدر فرائب فقط وإلا فقد تبقى يومك كله متصباً بربك سبحانه وتعالى إذا ما أديت الفرائب والنوافق مدرس إيمانية أيضاً ثنى عن الفحشاء والمنكر والبغض لأنه ليس هناك وقت لهذا المنكر والفحشاء والبغض ليس هناك وقت فأنت محاصر أثناء اليوم بصلاة الفرائب على مدار خمس أوقات لا يتسع وقتك أبدا إلى أن تفكر إلى أن ترتكب الفحشاء المنكر لأن ارتكاب المعصية لابد وأن يتقدمه مقدمات من التفكير وتوطيئة النفس وليس ثم وقت حتى تمارس هذا فإذا انتقلت مثلا إلى عبادة الجهاد وإذا بها أيضا من معاني من المعاني الإيمانية ما ليس في هذه العبادات التي مرت إلى عبادة الأمر المعروف عن المنكر إلى عبادة من الارحام الأرحام ان أن كل عبادة الحقيقة إنما تربي في الإنسان وتخلص في الإنسان معنى ايمانيا لا يكون في العبادة الأخرى لكن هذا لمن تضبر ولمن وقف عند حكم العبادات ولهذا وإن كان الصيام شرًا واحدا إلا أن الأمة تثبت أنها قادرة على التغير ولو كان مدى هذا التغير المطلوب للأمة أن تغير فيه؟ لو كان مدى ذلك شهر الله ولو كان شهر الله لو صدقت الأمة؟ لو صدقت ما يتخيل إنسان يا إخوان؟ إن ممكن الأمة في بقاع الأرض يعني مثلًا أمة في مصر أو أمة في السعودية أو أمة في كذا في دقيقة واحدة يمسك الجميع الطعام. في دقيقه واحده يأكل الناس اللي ذهب إلى الحرم وينظر إلى هذا المجتمع المهيب من الناس قرابة المليون صائم تجد قبل الغروب بدقائق قبل المغرب بدقائق كل يرفع هذه الموائد مبسوطه وموجودة الطمر والماء والحليب وكذا لكن كل المليون هذا فبصوا ما واحد رافع يده إلا يجعل ليش واحد رافع يده أول ما يقول الله أكبر، أول ما يقول الله أكبر، تقول امتدت أيه. سبحان الله العظيم. لو لو لو لو لم يكن أمر تعبدي والشرطة مثلا تقول يلا كلو بتاع، هكاي اللي يأكلون لك الشيء وليه منشون. مش يجبو على كل واحد عسكر. خبرك. لكن ده من غير عسكر ولا حاجة. من غير عسكر هذا. في دقيقة واحد كله له في دقيقة واحد عند الإنسان عند أذن فد فبين الكل يمتنى وهذا في دقاء الأرض وليس في حرم فقط يعني ولا تجد واحدا يجامع أبدا والمجامع هذا تجد خارج بقى عن القائدة كم من يجامع في رمضان في الأمة يعني إنك حصر مثلا كل عشر مليون إذا حصلت واحدة سيجامع أو اثنين سيجامعون سيجامعين فإذن الأمة قادرة على التغيير قادرة لو أنها أخذت بمجامعة هذه والله سبحانه وتعالى يعني يطالب الأمة بالاستقامة ما يطالب بقتل الأنفس ولا بالخروج من الأموال ولا بالخروج من الأموال وإنما مسألة استقامة على الأرض يعني إحنا الآن نحفل مثلا في الإخوة الجالسين الآن أنهم يستقنون الحمد لله على أمر الله ورسول الظالم إيه يعني إحنا ندعم الله إيه إحنا نخصر لا في واحد فينا الآن طلع من كل مال مثلا ولا واحد يعني قطع ذراع توبة الى الله سبحانه وتعالى ولا واحد طلق زوجته مثلا يقول الله ما طلقتها لأن لا أمرين حياتنا طبيعية ولا في إشكال أبدا ما عندنا أي حدث يختلف عن الناس إذا ما تنعمنا أكثر مما تنعم الناس ما اقل لنعيمون إذا ما كان عندنا من الاستقرار النفسي ما ليس عند غالب الناس فلسنا أقل منهم لافنا أقل منهم ولهذا يعني كان بعض الإخوة يتكلم يعني عن قضية الحكام وما الحكام وإنه الحكام عندهم المخالفات ما عندهم ولا شك إنه مهما لو تتكلم عن المخالفات التي عند الحكام في دقاء الأرض ستنتهي الكتب لكن لابد أن تعلم أن الأمة لا ترفق فيها بين حكم ذاك من الحاكم عارف للمحكوم الان الآن الآن يمكن حاكم عنده صوت الحكم وعنده يعني عنفوان السلطة. لأن إذا طبعا الأمر ليس سهلا. ليس أمر سهلا. مسألة يعني الملف ليس امرا سهلا سهل. صعب صعب جدا جدا جدا. إخوان اللي اللي بجيبه كم ألف يعني كده أو حطتهم عنده في البيت مثلا خمس ست ثلاث بتلاقي يعني حاسس بمشله ولو واحد قال له انا انا طلبك وادفع ديتك يعني ايه حاسس ان شوية شويه اكونه اكون عندك يعني حاسس ولو واحد بس تطور عليك بكانه تقول انت مين انت هام واخد ولو زوجتك زعلتك انت برضو ده انا الجو احسن منك ليه ما عنده فرصه استرخاء في البلاد فما بالك ده يعني ملك وسلطة يعني فعلا ما يستقيم الا بطاقه لكن تعال على مستوى الامه اللي بقى لا ولا سلطة ولا اي حاجة انظر الى الامة من كتاب الله وسنة الرسول اللي يسر الله عزيزه يا جماعة العزين الامة البتحي زي ما انتح الرسول فطرق اللي حياة زي ما طرق اللي بغض النظر بالحواج باول لسنة مثل عند هؤلاء دي سنة الرسول تعالوا كم معالك كم من الامة يا جماعة عزين نصل الصلاة في وقته في أي بلد كم المصلون الصلاة في وكم يشتري كل الصلاة؟ في أي أمة شوف النساء الشوارع كم المحجبات وكم المتبرجات لما ت مثلاً بتروح جامعة فيها مثلاً يجتمع آلاف طالبة، لما تجد مثلا نصف طالبة منتقبة مئة من الخمسة ثلاث. تقول يا ما شاء الله ده الشجاب منتشر في الجامعة دي منتشر ميت بقى نقاط ميت نقاط من كام؟ من خمس تلف طالب طيب أربع ثلاث وتسعمائة طالب بلاش من النقاب وادي خلاها تحطيط شجاب يعني كم حجاب خليها حجاب كام إذا المساله مش مسألة حاكم المساله المسألة مسألة محكوم أكثر من حاكم محكوم أكثر محاكم لأن الحاكم ينسي عنده دائق قوي إن هو قد وقد وقد مثلا وخد لكن لكنك في أنت محكمة مستريح تمام تمام وعد في بيتك لأنك شيء هم ولا يعني في أنت من الزب والصنع كم من الأمة الذي يتعامل مع البنوك الربوية الآن كم هم اللي يتعامل مع البنوك الربوية كم البنوك دي كلها فتحة لي عشان إيه لو إنه يعني كنت تربع الأمة لا يتعامل مع البنوك مش هتفتح أبوابك مش هتفتح أبوابك إذن المسألة مش حاكمه بس مسألة أنا وأنت أبطر من الحاكم أبطر من الحاكم فإذا الحاكم خده مثلا ألف سدان وإذا خده مش عارك إيه وده عمل إيه وده شو إيه وده كده محب نأخذ بس ممكن بقى بلاش أره أره أره ألف لأن أنا أخذ بقى 200 بلاش أرد ألف سدان لأن إلا أنا أجر عليه سدان اللي انا قادر عليه هو الارض بتاعتيه نصر قدام على وصحة سكة ستة متر بخلها ثلاث متر. كل زرعة افضل مثلا عشرين ثلاثين سنتر كل زرعة اهد بالجسر وعشرين ثلاثين سنتر كل زرعة واللي جنبي يطلع معايا يطلع معايا لا خاتنا تبقى السكة مترين يبقى انا خجتين بتمتاحة نصر انا ما كوني عندي ستة متر قدام الارض خدت اربعي انا خدت التلتين خدت التلتين من المساح يبقى وما يقول مثلا من عشرين مليون ذهب أراجل قنوع أول وغير فإذا المسألة ينبغي أن تُحسب هكذا أن تُحسب هكذا وأن الأمة شكاماً ومشكومين مطالباً برجوع إلى الشريعة والرجوع والتحاكم إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأن الإنسان لا ينبغي أن يبالغ في مثل هذه الأمور حتى يغضف هذه القاعدة المهمة فنحن نقول بفضل الله سبحانه وتعالى بما عندنا من تشريع تعبدي صلاه الصيام ولا الذكاء ولا الحج ولا الصلاة ولا كده هذا يدل على ان الامه قادره على أن تتغير في شهر واحد بل في موسم زي موسم الحج كل الامه مطلبه فيه بان تتجرد من المخير لماذا واحد درس مخير اذا احرم نزع المخير كل الأمة اللي موجودة؟ بحج خمسة مليون كله نفسي الإزار والريدان إيه ده اللي أمة قادرة إيه يعني لناقص اللي ناقص انقياد القلب الذي يدفع إلى انقياد الجوارح الذي يدفع إلى انقياد الجوارح هو ده اللي ناقص لكي نحن معل داني شيء ولهذا ولهذا الحاكم الحاكم ما دخل على بيتك بيتك وقال يالي خلي زوجتك ترفع في جابو يطلع حتى لو منع المحجبات من الدخول لها عادة في البيت لكن بس. بس ما دخل عليها قال لي ولي. ولا دخل عليها قال لي الكون الحرام ولا دخل عليها قال لي اوعى تطلع من المسجد الى المسجد صلي ولو منعني من الصلاه في المسجد سأصلي في البيت لكن نظر كذا بشرية وبغير ضغط الى الامة ستجد ان الامه في جدها ومعظمها امة ناءت عن هذا الانتصار وهذا الانقلاب لعل الله يلأ الله رسوله الله عليه وسلم وإلا الحمد لله لو فقّت الأمة عند موسم الحج الذي هو أسبوع أو موسم الصيام الذي هو شهر لخربت فعلاً بذلك من ذلك بمعاني إيمانية تكون تسلات للتهييم في للأمة المرأة لو علّمت يوما تمتنع عن, عن الطعام والشراب والشهوة يوماً تشتهي الطعام ولا ولا تأخذه ولا يحل لها أن تأخذه لو علمت أنه ما في فضلك بين الامتناع عن الطعام والشراب والامتناع عن التغروج لو علمت ذلك فرص الحمد لله لو علمت ذلك تحجي للصبح مع أذان الفرق هل تحجي لأن الذي منعنا طعام الشراب هو الذي منعنا عن التغروج والصفر الذي يكون الحرام لو برضه هذا المعنى مع اذان فتره اكل الحرام لان اكل الحلال في هذا الزمن اصبح حرام فمالك باكل الحرام اكل الحلال اكل المباح اصبح حرام مع اذان فتره مع اذان فتره اصبح حرام فمالك باكل الحرام اصلا يبقى ياكل ايه ونياده امه القادر على التغيير ده مش موجود في اي امه اخرى بس لو ناعي والله يا إخوان والله لو ناعي والله لو ناعي هتجد إنه مش عايز أقول أن يتلحظ واحد هو الآن إيه المطلوب مطلوب مني عشيكم مستقيم ما إحنا هو الحمد لله على الاستقام أنا أصلا إيه يعني يعني إيه المطلوب منا أنا الآن إيه المطلوب منا عشان أستقيم يعني أمر مثلا يحتاج أن أقعد مثلا ساعتين وفضلا بقى أقعد سنتين فضلا يعني عشرين سنة غير قدر على التوهيد يعني إحنا جئين دلوقتي مثلا أدم الضوء لأذن في لقاعد ناسك الجوزة وقعد على الفرش التاعي يعني رأيته واجله ما جاي ناسك الجوزة وقعد ولا كئين حد بيقدر ولا حد بينادر فقلت الناس سبحان الله هيظل هكذا حتى المن ويصبح الناس يقولوا ما تتحجف له وخلاص هيقدر قاعد بجوزه على الفرش التاعه النهاردة سنة أربعين شوية تغيب عنه بقى خمسون شوية تغيب عنه بقى ستين شوية تغيب عنه ده بقى الرجل عام بالسكر وبملازم البيت شوية تحول المستشفى قالوا وغيبوه بالسكر ما في الرجل طيب ايه المسلوب من الرجل ده عشان يتغير ان هو يمسك الفرش بتاعه وبتاع فاكهة ده واخد بلد يرمي في الشارع يا حامر تصله تعال فرش مفيش تغيير سيب الجوز فهذا من رحمه الله ان ما طلبنا حالة تغيير لابقوا ايش من اموال ولا كما قال لبني إسرائيل فقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم لا ما عندناش قتل ولا حاجة أبدا عندنا بقاء نفس ده عندنا حفاظ على عن نفسك ارم الجوز عشان نفسك ارم الخمر عشان نفسك واحد هتنتهى ارد مسلم حتى لو جاءتك المرأة ذات المنصب والجمال بل قولها تبقي الله فهذا يحل لك فإذا من أم عشان تغير عايز ايه عايزة ايه عن أم عشان تغير مش عايزين مدرعات يا اخوان ولا عايزين صواريخ كل اللي واحد يفعله غير نفسه في لحظه وبالتالي الامه بتغير لحظه ودي امه الانفصال شوف لما كان ينادي منادي منادي الجهاد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف بقى لما واحد سبحان الله من عشرين ثلاثين 30 سنه شاب بنفسه في الليلة دي نفسه في الليله دي وقد ينسى كثيرا في هذه الليله لكن الشاب اللي يرفع نفسه من على جهاده ليكون في أول صورة الجهاد حاجة عجيبة حاجة عجيبة يعني ينادي منادي الجهاد يوم كده يرفع نفسه من على زوجاته ولا يرفع فرصة لنفسه أم يكتدل ليكون في أول صورة الجهاد الله أكبر الله أكبر يعني هذه إيه يعني يعني لحظة لحظة أمم تثنة على طول بل أمة تسابق خيرها وهو النبي صلى الله عليه وسلم ان ربك يعلم انك تقوم ادم من ثلاثي الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين امنوا طائفه معك يقومون كما تقوم اكثر ينافسونك لما اقدروا عن عبادتك كانهم تقادرها قال هذا غفر الله وتقدم لجنه تاخذ الامه بس تحتاج لكل فرد في الاخره وحده يغير نفسه شوف النهاردة وهذا المنظر يعني يؤلم الانسان جدا إذا نظر فيه إلى بعد معين تعالت النهاردة في الشتاء الشتاء في طوبة. لما بتلاقي المدارس في طوبة تلاقي الساعة ما حطلحت النهار واخد ما النهار كل البلد بتحرك بتحرك لحسين اللي عنده ابنه ترك ليه اربع سنين قدو وتسجيل حضانه يا عم ده اربع سنين ده احنا في الوضع جيله واخد بارك نزل بارك وروح فيها لا الوضع مش عايزه اتاخر مش عايزه اتاخر في فيه؟ في الحضارة مش عايزه اتاخر مش عايز ولد اتاخر عشان يتعود على المدرسه والنظام بتاعه وممكن النهارده اللي فوتوا ما حصلوش واخد ابنك عنده اربع سنين وداك وحاطه صعابوه وحاطه جويندي وعامل مش عارف ايه وملسمه عشان توديه الحضاره في طلع النهار، وفي البلد بتلاقي الشي ممكن الساعه السابعه بيه او الساعه الثانيه تلاقي مع طلع الشمس والبنت لابسه ورده في العربيه والولد كذلك والراجل كذلك الامه كلها طالعه مع طلع الشمس كل الشوارع اتحرك كان بقى طالب على مستوى مصر وطالبات ومعلم ومعلمه وموظف وموظفه أو موظفة. اتغيروا ما تغيروش بس الايه يعني تغيروا لايه صار ايه يعملوا ايه سبائع الناس فمبقوا فمعه أو او مبيضوا تعالى بقى النهارده ما فيش خلاصات ما عادش مدارس بقى مش بقى الساعه ما فيش خلاصات وخلاص البرد على هاي هذية وتمام التمام فإذا الأمة قادرة لو أن كل فرض فيها غرط في نفسه هذا المبدأ هذا المبدأ إذن القضية ليست قضية حاتما وفقط إنما القضية القضية محكومة قبل أن تكون القضية حاجة فلو أن الأمة أصلح نفسها لخرج منه أبناء هذه الأمة الصالحة المصلحة من يولي الله عز وجل على امراه أي حكم في أي بلد ما بيجيهوش حكل من بلد من نفس البلد وأي صاحب سلطه وأي مسؤول من البلد من أنفس الناس نعم ومنها أن الصيام يضيق مجال الشيطان فإنه يدري من هذا المجردان فبسيان يومه في الموت وتقل منه المعاصر ومنها المصائل في الغالب تفضل قراراته وقاعات من فصال التفضل ومنها ان الغمية اذا دا داقة من جوع أولى ذلك ممارسات للصبارات المعلمين وهذا المصال التقوى ولما ذكر فرض علي أنه فرض عليهم السيام أفضر أنه من معمودات أي قليلة في غاية السمولة ثم سهل تسينا الغرفة فقال فميكاين بيتم منيظاً أو على قتل الإنساء تأم من الأيام الأخرى وذلك إن شقة في الغرف رقص الله لكم في القطر ولما كانها جدا من حصول مصرحة الصيام لكل أومة أمرضنا أن يقويانه في أيام كفر إذا قال المرض وانقضت قطر وحصلت الراح وهذا من ضمن القاعدة المشهورة المشقة تتجرب التجرب حيث تكون المشقة يسر الله سبحانه وتعالى فالمريض الذي يشق عليه الصيام أو المسافر فين يرخص له ما تأخذ بالفطر، والمريض عنده رقص في الفطر. إن كان هذا المريض يشق عليه الصيام ولكن لا يبحث به الأضرار وكذا لكن يشق عليه فالعلماء قالوا يكره له الصيام فكان يشق على ليفه كابد، هذه رغبة مكتملة. وإذا كان المرض الصيامي يزيد مرضا وألماً، فلا يشرع له الصيام وإن صام كان اثما يبقى المريض الذي يزيد الصيام مرضا يأثم إذا صام. وإذا شق عليه ولا يضره، فنيكره له الصيام. وأما إذا يكن هذا ولا ذاك، فإنه يجوز له الفطر ولا يجوز له الصيام. هذا بالنسبه للمريض. بالنسبة للمسافر نفس المساله كان يشق عليه الصيام في السفر ويتكبد وكذا. هذا يكره له الصيام. وأما إذا كان يضر الصيام فإنه يحرم. كم. كما قال صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة. وسمهم عصافا مع أنهم صائمون وأما إذا كان لا هذا ولا ذات فإن النبي الله عليه وسلم وأفطر مع النبي عبد الرحمن كيف يلزم مع صفري؟ لا ما يلزم كل ما يجوز كيف مع الصشف في المريض لا يجزئ لكن آسف يجزي لأنه حقق شرط الصلاة فاذا فإذا الصائم المريض المريض والمسافر على ثلاثة اقسام القسم الأول أن يشق عليهما الصوم ولا يتضرران بيهادة فهذا يكره الصوم القسم الثاني أن يضغهم الصيام فيأثمان مع صحته. الصيام القسم الثالث الا يحصل شيء من المشقه ولا الضرر فحينئذ يجوز الصيام ويجوز الخطف هذه ترخص الله سبحانه وتعالى بها عليهم فاذا انتهي من هذه العله بان المريض وأقام المسافر فإنه فإنهما يقضيان ما عليهما فإنهما يقضيان ما عليهما وهذا المريض على قسمين مريض مرضا لا يرجى برء ومريض مرضا طارئا يعني يرجى برء أما الذي لا يرجى برء يعني المريض مرضاً مزمنا، فهذا عليه الاطعام فهذا عليه الإطعام يطعم عن كل يوم مسكيناً وأما المريض مرضاً يرجى برؤه فلا يجزئه إلا القضاء لازم يقضي فعدته من أيام أخرى هذا الذي يرجع هذا الذي يرجى برؤه يرجى برؤه الشهر والشهر الجاي كذا كذا المهم أنه يلزمه هذا وعليه فلو مات المريض الذي لا يرجى برؤه يطعم عنه لأنه الطعام يلزمه فمات ولم يطعم فإنه يطعم عنه قال لك يطعم الشهر فمات أخي الشهر فهذا يطعم عنه وليه فليه مضيع حقا يقضى أما المريض مرضا يرجى برؤه مرض أسبوع وها يقضي بعد رمضان جمال بعد رمضان مباشرة هذا رجل متولعي فهل يا ترى يصام عنه ولا يطعم عنه ولا ليس عليه شيء الصواب ليس عليه شيء ليس عليه شيء ولو أن مرضه استمر معه اسبوع اثنين ثلاثة اربعة بعد رمضان وماك ولن يشفى مع أن المرض يرجى ضرور فإنه لا شيء عليه إن شاء الله وأنا أصام عنه أو أطعمه من باب إحسان كلامه لأنه ليس مفرطا لأنه ليس مفرطا ليس مفرطا نعم إلا إذا كان بنذر فإن كان قد نذر في أيام المعام قبل آه أن آه يقوم به أو أن يصومه فصام عنه ولي نعم لأن السبب يلزم الإطعام عشغ الإطعام والإطعام يلزموا يوميا ويجوز له أن يأخيرا فلما أخره أخره بغير عذر فهذا يطعم عن والي لأن يلزم الإطعام إنما التالي يلزم الصيام إذا بره هو مت وما بره بس يلزم يلزم لكن يجوز له تخير ويجوز له المقدمة ايوه ايوه بس يلزمه يوميا ولا يلزم في قدره ما يلزمش في قدره ويلزم يوميا لكن يجوز يؤخر فلما مات ولم يفعل يرتفع عن الاسم لكن عليه القضاء حتما لانه ما توقف على القدره وقادر على الاطعام لكن اخر هيرفع الاسم لكن يجب عليه لا الآخر, الاخر يجب عليه القضاء ما يجب عليه الاطعام يجب عليه القضاء ولكن ما عنده فرصة القضاء فيض المريض الى امام او مات في رمضان فين ايه واصبح قادرا يلزم بالصيام عنه يصوم عنه وليه لذا احنا قلنا اذا استمر بالمرض الى امام لكن اذا برأ في شوال ولكن اخر مثلا شهرين ثلاثة يجوز له هذا، فاما صام عنه وليه قام عنه وليه وليس اثم انه هذا واجب غير موسع نعم اي نعم يقضيان فقط يبقى ولي وليهما يقضي عنهما كالمريض الثمان الذي يرجى برؤون نعم نعم على قول بعض العلماء يجوز يجوز يجوز أن يطلق إلا إذا كان بنذر فيتعين الصيام يأتم يأتم الولي يأتم قال صلى الله عليه وسلم رأيت لو ان على بيتي دين اكونت قاضية قال لا القرفين ما حقا الا اذا عجز الولي فالمريض واحد سيد ولي الولي هذا مريض فيصل لا اشك ليه كذلك الحامل الحامل والمرضع فعليهما القضاء الحامل مرضع عليهما القضاء لكن هل عليهما الاطعام مع القضاء؟ العلماء فصلوا قال اذا كان الحامل والمرضع كانتا لا يخافان على انفسهما بل الخوف على ولديهما فعليهما الإطعام مع القضاء أما إذا خاف على أنفسهما فليس عليهما إلا القضاء فقط. وهذا ورد في بعض غفار عن الصحابة لكن الذي ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدتهم من أيام أخرى والحمل الملد حكمهما حكم المريض لكن بعض العلم يرى أنهما إذا خشي على أنفسهما فليس عليما القضاء خشي على ولديهما فعليهما مع القضاء الإيه الإطعام نعم ولو إذا بقيت الحامل حامل ومعدم مرضى وحامل ومرضى وحامل ومرضى متى ما انتهت متى ما خررت إذا ستطاع تصل حال الرباع بعض الأيام تخفف وإلا فلا يلزمهما هما إلا القضاء صدق. وفي قولي فعي من الأيام فيه دليل على انه يوضع أن عدد ايام رمضان جاملاً من او أو ناطقه انه أنه ان يقضي أيام قصيرة عن ايام قوية في المحاضرة مع أيام قوية حرارة ومعام نعم ليس اشترض فيه أو أجأ أقضي في يوم عشر ساعات لعمل للتعليف ساعتين لا هو يوم طيب هل يكرر الإنسان أن يتحرر الأيام مثلا الباردة والأيام اللي ما فيها ومشقة وكذا ليقضي فيها نقول لا بالعكس بالعكس بل مستحبن هذا الإنسان الشارع لا يعمل إلى المشقة ولا يتشوه إلى المشقة بل الناغذ في جميع الأحكام الشرعية يجب أن الشارع يتشوق إلى الرفق يتشوق وهذا لا يتعله إلا العالم أو طالب العلم التالي يعني أنا دلوقتي مثلا أحيث أنا رجل بيجيب سنوخات ورجل بيجيلي كده لو مشيت مت متر واخد بالك بيجيلي بقى سنوخات وفقا نشيت الحر ومش عارف مش عارف مشت خطوطين وبدأ المعبباء لبقيت الله وما لبقيت لبيك الله أبدأ أدور على أي حد معه مرة ومعه مش عارف إيه عشان إيه يعني أعمل حالة في التسلقات اللي حصلت وأريح الوقتي شوية وعمل طيب واني ليه شغل نفسي كم أنا أركب موصلة بعشر ريال من ملة لعارفة في نص ساعة كن قاعد عارفة قاعد مستريح تمام السمام أدعو بقى الله في عارفة مستريح لك لا أنت بس إيه يعني عشان تتعب يبقى أجر كبير لا ليس أن التعمد إلى التعب لكن الحافة والتعب ولكن غير تعمد صبر صبر فاصبر ذا النبي صلى الله عليه وسلم حجرت لما حجرنا شيء فالإنسان ما يشوف على على نفسه قال ما عليكم الأعمال بما تسيقون ولا يزال عصاف حج وشترطي. فالنظر الى الشريعه يجد ان الشريعه تتشوف الى الرخص تتشوف الى التيسير ما بتتشوق الى المشقه ما, ما انا انا ما اعلم عباده يعني من العبادات الشريعه الشريعه تأمر بلزوم المشقه كثير وفيها جانب تيسير لكن إن في المشقه اصغر من غير دخل منين لكن تتشوف تقول يلا يلا اتع ما رأينا ما الذي يصفى يصف على أن يصلي قائلاً فليصلي قائلاً فمن كان منكم مرضاً وعلى سفر فعبة من أيام الأخر ولله يعلم في البيت من يستطاع إليه سبيل ليس على الآمن حرج ولا على الأعراض حرج ولا على المريض حرج هذا في الجهات يبقى الشريعة ما تأمرك بأنك إنت إيه تتكلف يبقى إذن الإنسان يعمل الى التشف انت صايا من في حرص دي وهتجيب تلك وتفوته مش عارف على رأسك هاتمسح شفيته مش عارف بميت اغتسل كل مثلا ساعتين ثلاثة وادخل تحت الدش مثلا مفيش اشكال قبل مش هادول ركاة تعالى تعالى تعالى عم أقعد يا سلام على لذة ايه يعني نشفان الريء كده وتاع على لك تمام مش هقدر أقول سبحان الله الحمد لله ويالله. ولا هقدر كأقرآن عايزة من المصدع طيب ليسا بما يقول بذيش أفوأ أقرأ لي جزء القرآن نحن زي الوحيد تمكن من الزواج ولا أحسن بقى يوعي لك لا لا عين الزرد وكذا عجب إحني أتخاني لعبادة ربي وكذا وكذا تيجي معدية امرأة يبقى بيكابد في نفسه ويجاهد في نفسه وأخبارك وكذا وتيجي التانية والثالثة والرابعة زي الأزمان ديت عن يمينك وعمش مالك من أمانك ومرائك تقول اللي كنت نستمعون رحل كونس خلاص. أنا تساولكم خلاص. وتفرغ العبادة رضي وقلبي بدل ما يكون مشغول بأل شاغل يكون مشغول بالتعب الانسان المعنى هذا أكتر منه من جوزي في صيد الخاطر في صيد الخاطر ليه أنا أجهد نفسي في حاجة ملايش لازم وينطر في جل وقت في حاجة ملايش لازم طيب ماذا آتي هذا الشيء المباح وأوفر بقى نفسي لمجاهدة الشيء المشروع حتى أدرك معالي الأمور حتى أدرك معالي الأمور زي واحد مثلا وارث من أبوه مش عارف إيه وقال لا لا لا سيبك من السارة كبيرة أمني لأنا واخد ملايين أبويا ولكن أنا عاوز أكل من عمل إيه يعني يا دي واطم من عرق شبيلي عايز بجي نفسك نفسي أخي يصدنا المعاني بتاعة كبيرة خذ يا رجل ملايين وبحش بحثيها ودن براحتك واعمل اللي وتصدق وتصح بيوت واذا ما تروح عند الناس واخد بالك فرغ نفسك فرغ نفسك في الصلاه وفرغ نفسك للتعلم وفرغ نفسك للدعوه الى الله نعمل ما الصالح للرجل الصالح سيدنا المعاني اللي انت بتدعيها انها معاني كذبه عندي امراه جميله من الصوره اللي اتجوزت وامرأة عمال يعني اجاهد نفسي على قبولها فانا اروح ليها العماله دي ثم ناخذ امراه وظيئه نظرت إليها فرطني وخلاص ولا تقول مش مشكلة يعني, يعني إيمانك كده في درس الدرس تروح أختي مش عارف يعني ولا مش مشكلة ترجع بعد كده تقعد تجاهد نفسك أطلقها أطلق مش قاعد تبا اتجوز عليك وتقعد تجاهد نفسك سنين عددا علشان طيب مخودة من الأول فاتطرح عينه كده دي المشألة فهذه أمور قادرة كذب الإنسان المشطة بدون داعي فكلما استطعت ان تتخلص من مشقه فالشريعة تتشرف لهذا لتتفرغ. ولهذا بعض الثلاث كان لا يصوم صوم النوافل يكفي لذلك نظر لتفرغ بالجهاد. التفرج تفرغ من العلم. ما عنده قدره يعني كم تخرج؟ يأخذ الايه المستحب الاعلى المستحب الاعلى يطلب العلم ضعيف البنية. إذا صام من أيام المواثري وكذا لا يستطيع أن يتعامل يتصدع رأسه ولا يستطيع جيحة وكذا فيترك الصيام من أجل التعامل عن <سؤال> <يوم> <سؤال> <حيال> <وهذا استأندي> <سؤال> <سهال> وترين نقطه هو حتى ما يطير من خاطر مع رجلي ضرر وخير هذا هذا في الاول كان, في الأول كان حتى ولا كنت قادرا ان يجوز انك انت تطعم ولا تصوم لكن اصلا أفضل, افضل ان تصوم خير الله هذا في أول الأمر بعد ذلك لا فرض الصيام على القادة فمن شهد منكم شارك فليصمه هذا قول في الآية والقول كان على الذين يصيقونه فديه يعني وعلى الذين يصيقونه بمشقه وكذا كالمريض وهذا فالشيخ الكبير فالشريعة رخصت لهم في الطعام وترك الصيام فقيل هذه الايه في هذا وقيل هذه الايه انما كانت في بدء الامر نعم ثم بعد ذلك جعل حسان حسنا على المنزلق وغير المدير يبطل ويقضي في ايام اخرى وقيل وعلى الذين يشركونه ان يتكلفونه ويشق عليهم مشقه غير مهتمله فالشيخ الكبير فيه عن كل يوم طعام المسلمين وهذا هو صحيح شاهد رمضان الذي فيه الذي من سيني يوم بارك على الدينية شوف من هذا الشهر ليسفل عن إنسان العباد اولا نشوف سبحانه الله تسير الشريعة. يعني شهر من حبس شهر, شهر مش مثل نصف الثنى وطيامه نص السنه إخطار شهر لا يعني على العصر واحد, واحد على 12 لربع العشر، لا واحد هذا واحد على 12 ثم مع ذلك حتى يجب عليك بطيامه فلا بده أن تكون بالغا قادرا مقيما خالياً من الموانع. كل يعني الشروط هذه كمان يعني وشاف؟ وبهذه الشروط، فلو لم يتوفق فيك الشروط يشرع على القضاء أو يشرع على الاطعام سهوله سؤولة ما يصير. ثم مع ذلك يبحث الاكل الشرط والجماع بالليل. ثم مع ذلك فضائل وتفاضل أعمال فالاعمال تتفاضل في هذا الشهر ويزداد أجروها فتنشط في هذا والناس جميعا يفرض عليهم الصيام بشروطه فتجد الناس يشجع بعضهم بعضا، كل الناس يمسكة لا تجد لمفاعم ولا كذا ولا كذا مما قد يدفعك أنك تفتر أو تشعر مي بالحاجة إلى الآثة لا كل ما الصيد يكون هذا تشجيع. يعني وشارك مشهون بالفضاء ومشهون بالميزات فقيامك يغفر لك بما تقدم من ذنبك قيامك يغفر لك بما تقدم من ذنبك ضراء كليلة القدر في عسل منك يغفر لك بما تقدم من ذنبك نعم وهو القرآن الكريم المشتمل على جبال مصالحهم الدينيه والدنيويه وتبيين الحق في اوضح بيان والفرقان بين الحق والباطل والهدى والصلاه واهل السعاده واهل الشقاوه فحقيقوا بشر هذا حظه وهذا احسان ظن عليكم فيه ان يكون موسما للعباده ومفروضا فيه الصيام فلما قراره ودين فضيازه وحكمة الله تعالى في فصيصه قال فمن شيء نتهم الشمرة اليسوم هذا فيه فعليه السيان على القادر الصحيح الحاضر ولما يتم نفسه للتقيير بين السيان وانتباع الحرقة أعطى وقصة للمريك والمثابر لأجل جوان محمد وقصة ايضا من فقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العصر نعم اي يريد الله تعالى ان يكثر عليكم الطرق الموصله الى الوانه اعظم تفسير ويسهلها امر تسليم ولهذا كان جميع ما امر الله به عجاب في غايه الشموله في اصل واذا حصلت بعض الاعراض الموجوده لبطله شهده تسليما اخر ان لاتقاطه او تخفيفه بانواع التخفيفات وهذه جمله لا يمكن تفصيلها تفاصيلها نعم أو هذه القاعدة لأن خذوا خط تحتها وهذه جملة لا يريد الله من ولا يريد من وهذه جملة لا يمكن تفصيلها يعني إشتاء تفصيلها وتفاصيلها لأن تفصيلها جميع الشرعيات هل يبقى إذن تجربوا في شيء ليه قاعدة, مشا... مشا... قاعدة رفع الحق يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى فما في تشريع فيه أطف فيه آآ آآ يعني آآ عنث على الناس وأن الناس لا يقدرون عليه ما في عندنا تشريع إلا بالمقدور ولهذا العلماء حطوا قاعدة زي دي الزبط لا تكليفة إلا بالمقدور منين تيجي فيجي الم... يعني الصعوبات والمشقه تيجي من نفسه لما واحد مثلا يوم يفرض على نفسه عباده غير مفروضه اصلا اخي متفصل الف اخته وهي في الثانويه العامه طبعا كل املها نهاية تجيب مجموع كويس مثلا 100 ولا وستين عشان تدخل طب فطبعا في نشوه في الثانويه العامه لو قلت للطالب اتبع نفسك يعني لو لو لو نجح يقطع ذراعه دي مريوله مش خسر فهي قالت ان جيت بمجموع معين حصون سنه طبعا هو قلت له وقتها تخليون سنتين لكم ماشي سنتين نجح طبعا وجاب المجموع المعين صامت شهرين لسه سنه تقويله سنه فبقول يعني مفيش فيش له اه سنة اليوم ما ينفعش لازم سنة. هي مش جابت المجموع الاعفاء اه خلاص ف ف مع اي المجموع عادة يأتي نذكر ان لم كان غير فليه المشقه هذه ولهذا كان هذا القيام مع كوني القيام به ورفعه واجبا الذي مكروه في الاصل مكروه مكروه يلا الله يعينك بقى ف سنه سمسه ف او نيجي يقولك لك مثلا ابن مرض ولا ايه اذا شفر الله فاذبح كل سنه خروف ما وقتها بيقول ايه ابن عندي الدنيا كلها ابن عندي الدنيا كلها ايه انا خروف كل سنه ده انا مشترك في المدرسه ثبت ربنا الشيء شفاؤه الود طول النهار في الشارع ما ما من الشقاوه بدا بقى يفكر في الخروف انتعى الولاد يفكر مخروف دلوقت خروف دي كل سنة ده ازاي هجيبه زي بقى. كل سنة خروف خروف دي دي. لكن الوقتها لو قلت له لا خلاها عجله لك عجله يا عم مش مشكلة. لكن دلوقتي فقط في الخروف فدي المشاقة بيه بفعل قدر بفعل انما اسات التشريع لا يجب عليك السيام إلا شخص إلا شخص بس واحد دي ظهري صور متتابعين شهرين متتبعين ستين يوم يصنع إذا أطور بذك ليه؟ ليه تقول أنت عليك فرق ليه؟ يبقى مشقق تأتينا منين؟ من خروج من الخروج عن الأرض فتكون على وجه الرابع بقى كفارات ومع ذلك هذه الكفارات فيها الرحلة لأن برضو إذا قرنت بين كفار ويلحى ذنبك ولا طرق الله بذنبك لا أقول كفارة ويقول عند العاقب بقى المسلم الحي قلبه اللي يعرف ولهذا كان اليمين الغموس ما في كفار واليمين المنعقد فيه الكفار بحضرك ياهي يعني أنا أكذب متعمل ياهوك ومعليش كفارة وإنما كان أقول هاعمل وأنا كنت ناوي تعلم بس ما خضرتش يبقى في كفارة يبقى تزيد أغلص من دي يقول لا ذبي اخف من ذلك اللي فيه الكفار اخف مما ليس فيه كفار لان الكساره غفر لك بها خلاص ما عادش فيه تبع زي الحس ما عادش فيه تبع فهذه جات بشقه منين مشقة من انفسنا احنا اللي عملنا هذه المشقه نعم امراه لما مثلا تحمل في الشهر السادس كده او كذا خلاص خلص محمله تقول لك انا مش عايز احمله احنا عندنا عيال كثير مش عارف ايه وايه او زوجها مره بهذا وتشيل حدث ثقيله وتعمل وتنزل وكذا ممكن تموت فيه ولما ينزل الجنين وقد نطق في الروح واخد بالك ولا تعارضها هي المساله لعبه المسألة مش شعر تعارضك عليك بيت الولد ده وعليك الكفاره على الولد ده. وانت آثمة كمان بهذا يعني سألهم السهل طب ليه المشاقة هذة هل المشاقة بقى اللي هي ممكن تتكلمها في هذا تساوي المشاقة المزعومة إنها مثلا عندنا خمس عياد عيال هنربيهم ازاي مجايد الله يفتح عليك في الرسل بهذا الوقت ما يفتح إنك ينفتش في يكون بهذا الوقت فما في مشاقة في أصل التقالي. ما في يعني عدم قدرة في أصل التكليف ولا عنف ولا عنف بل جاءت الشريعة برفع الآثار ورفع العنف ولا تكلفهم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وسعها الله يحصل الموصول مني لبعض بسعارة الولمية لأن التأثير على ذاتي بشكل جالس عالية عند من على تغذيري وتسييري وتديني لأجازك وبالتأثير عند في الوعد ويسوم في عند رؤية لأجاز الشباب إلى طرار خطه بالعيد نعم قال تعالى وإذا أسألك عبادي عني بأيني طريقة فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعن امركم هذا جواب سؤال سأل, سال النبي صلى الله عليه وسلم بعض اصحابه فقالوا يا رسول الله اقريب ربنا سنناجيه ان دعيتم سنناجيه فنزلت وكذا سالت عبادي عني فاني قريب لا نطلع على الرقيب الشريف هل يطلع على السر واقفا يعمل قائمه الاعمى وما تخفي الصدور فهو قريب أيضا من متاعبه الاجابه ولماذا قال اجيب دعوه الزاعب اذا تعالى والدعاء نوعان دعاء العباده والدعاء نعم. فالدعاء نوعان دعاء عبادة ودعاء مسألة وإذا سلك عبادة يعني في نخ ويجيب الداعي إلى دعاء دعاء عبادة دعاء مسألة ما الفرق بينهما دعاء العبادة والمسألة دعاءه يعني يا رب اللهم ربي يعني كان تقول يا ربي يا ربي بحضور الدرس هذا اغفر لي يسر أمري فهمني علمني يعني أن دعاء العبادة يدخل في كل عباده يعني نعم كل عباده كل إسفلاتك صيامك حجك جهادك كل هذا يتضمن إيه يتضمن دعاء يتضمن دعاء كان كما فعلت هذا إلى ابتغاء مرضات الله كانت تعالت تقول يا رب أسخيني بهذا الجنة وأعذن من النار فكل عبادة في هذا وليهذا جاء في الحديث وإن كان في بعض لكن المعنى صحيح. موسى عليه السلام قال يا ربي علمي شيئا اذكرك وأدعوك له فقال موسى قل لا إله إلا الله وهذا ذكر ليس فيه دعاء ظاهر دعاء مثالة لكن المعنى انه ما قال ذلك أو حينما يقول عبد ذلك فإنما إيه فإنما يقصد من رأي هذا دعاء فالعبد ينطنطوي كل عبادة عنده على دعاء نعم يعني معنى ذلك ان الاثاث تبقى بقى ضعيف كان الدعاء هو العباده الدعاء والعباده فالدعاء وسوى العباده اذا فهمناه بقسميها اذا فهمنا الدعاء كقسم تبين لنا فعلا إن, ان العباده كلها دعاء فح العباده كلها دعاء محض وأوجب من عارم وداعم للإجابة والمعونة والتوفيق فمن ضعف القلب قلب الحامل ودعاء مشهور ولم يمنع من يوم الإجابة الدعاء تأثر حرام ونحو فإن الله مضى عارم للإجابة وخصوصا إلى أدى لإجابة الإجابة الدعاء وهي الاستجابه لذلك عاده الانقياد لاوامره والاواني القوميه والثانيه والايمان به الموجب للاستجابه فلماذا قال فليستجيبوا لي وليطيعوا في معادهم يرسلوني يعني معنى ذلك اذا جلس بدون عمل فكيف يجاب دعائك عاوز الله سبحانه وتعالى يجيب دعائك فلا بد من الاستجابه والايمان به ولهذا هو ذا الإيمان قول وعمل خلي التجب لي ورني من يبي إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ذا برهان ذا ما ما ظهر هذا في الرضع المرجئ إيمان زي بالعمل كاف خليه إيمان بالتحالس سمن ولا بالتحالس ولما ما وقّر قلبي صبغه العمل فخلي التجب لي وليوميني. هل تارك العمل مستجيب في اي لغه ولا في اي شرع ولا في اي عرف ان تارك العمل مستجيب ما يعمل ابدا بشريحه ولا يغفر عليه اقصى العباده ابدا في اي جرح فين هو بقى العمل لهم؟ فين الاستجابه يبقى كاذب هذا كاذب لو انت قاعد كده تقول له بجد أحتل النهار وليل فوش أبوه في يامرك بالأمر لا تستجيب ينهاك ما تستجيب وخل بالك وإذا كلمك الناس قلت أنا أضر الناس بوليف كاذب ما, ما الدليل زوجتك تقول أنا أكرم الناس بثي وثيابها مقطوعة تجلس من الجيران أكرم الناس كاذب فلا بد الكون لا دعوه من ايه من برهان يصدقها لهذا قال سبحانه فليستجيبوا لي والليؤمن بي فمغرور فمغرورون هؤلاء المرجع مغرور ما يستجيب هل يستجيب لي لا ده مؤمن من غير استجابه مؤمن من غير عمل عجيب والله هذا ما استجاب فاذا اللي ما يستجيب ما يجاب دعاء ما يجاب دعاء فليستجيب لي ولا عندي خذ الأسباب من الطاقة والعمل الصالح وكذا وكذا والله خلنا نعرف يستجيب لك الله النبي صلى الله عليه وسلم الناس وهو بيجاهد خرج هو للجهاد الجهاد الله بالنصر قوم الليل و صلي وحفظ على صلوات الخمس وكذا وانت في سجدك أدعو الله سبحانه وتعالى لكن قاعد بدون صلاة ولا صيام ولا حج ولا ذكاء ولا جهاد وقال يا رب يا رب يا رب يا رب ايه ما يستجاب لك لأنك ما استجاب ما استجاب لي وليؤمنوا بي نعم هذا شرط مهم وقيض مهم نعم الذي هو لذاء الإيمان والأعمال الصالحة ولا تلو عنه البر المناسب للإيمان والأعمال الصالحة. وفينذاره ذلك الصيان هو وصف. هذا قولهما رحمهما تعالى. والقرب نوعان: قرب بعلم وقرب بمعنى إيجاب. هذا الذي عليه جميع العلم أن القرب مثل المعيث. المعيث نوعان عامة وخاصه فالعامة لازمها ومقتضاها الإحاطة بالعلم أنه سبحانه وتعالى لا يعزب عنه مختلفة الله تنسى أن علما في الأرض بمعنى وإحاطة والخاصة هذه المعيه وإنما قلنا العمعية لازمها الإحاطة لأنه المحققين ما في السنة يقرون بين المعية حقيقية كبقيقة الصفات على حقيقتها وأما المعية العامة بمعنى الإحاطة هذا تفسير باللازم هذا تفسير باللازم لكن المعية العامة المعية, المعية هي معية على حقيقتها لكن لا تبصده خلاصة ذات الخلق لكن على حقيقتها ومفوضه كيفية لله سبحانه وتعالى فهو المعنى حقيقه سبحانه وتعالى معنى حقيقه لازم هذه المعيه التي لا تقصد مخالطه ولا تكون فيها المخالطة في الذات لازمها الاحاط فهذا القرب كالمعيه هذا الذي عليه الجمال فقالوا القرب نوعان قرب عام يعني بإحاطة وكذا وقرب خاص يعني الاجابه يعني الإجابة وذهب جمع من المحققين وعلى رأسهم شيوخ السنة رحمه الله تعالى إلى أن القرب لا ينقسم التسمين بل القرب لا يكون إلا خاصا لا يكون إلا خاصا قرب الله سبحانه وتعالى لا يكون إلا قربا خاصا ومعناه الإجابة والتوفيق لعبا ألا يعني القرب العام طيب فهنا القرب خاص وذا سأكى عبادي عني فإني قريب اجيب دعوة الداعي إلى دعاه للقرب الخاص لنزيل حاجة ما قرب عند بمعنى إحاف طيب إزاي؟ وقول الله سبحانه وتعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد في قوله ولقد خلقنا الإنسان الإنسان لا يشمل الكافر ويشمل نؤمن ويشمل كده ثم قال تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد مع ما يحاطر معيه وقاله سبحانه وتعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم وأنت وأنت وأنت حنيدين تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن تبصرون هذا أيضا يشمل الكافر ويشمل المؤمن وهذا دليل على القرب العام وليس القرب الخاص فكيف يوجه هؤلاء المحققون مثل هذه النصوص مع يعني القرب بالملائية وليس قرب الله سبحانه وتعالى يعني ونحن أقرب إليه من حبل الوريد بملايثتنا دليل ذلك قوله تعالى إذ يتلقى المتلقيين ويقول المعنى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيين عن الذين وعن الشمال قاعدهم ونحن أقرب إليه منكم ولا تبصرون بما لائكتنا فالملايكه تجلس عند راسه حتى اذا بده جروح في يقدره تحبده ملائكه النوم يبقى القرب هنا بالملائكة ليس بالرب الرب قرب الرب نوعا واحد وهو القرب الايه ان وهو القرب الخاص هذا قول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وبتوجه شيخ الاسلام رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى رحمه يبقى عندنا هنا عندنا مسلسل هنا المعية في والقرب بذقيقة أما المسألة الأولى فمسألة المعية العامة هل معناها الإحاطة ولا الإحاطة من لازمها وإلا هي فمع عية حقيقية لكن الله أدر بها سبحانه. لكن الله أدر بك فنقول جماهير السلب عبروا في المعيه العامه عن المعيه العامة بقولين معيه احراق وده نقائها عند جماهير السلف والمحققون ده برنامج معيه حقيقيه نعبر كده نقول حقيقية معيه حقيقيه لازمها لازمها الاحراق قال لك عشان اما بنقول إحنا كده محن نقول كده طبعاً الجماهير السلف لما فسروا بالنازل قال لك ده اظن الرد على بيه على أهل الحكومة الاتحاد اللي بيقول الله بذاته كيف؟ في كل مكان فلما هم يقولوا لا بعلم وكذا يرفعوا الإشكال هم فسروا باللازم صحيح بس رفعوا هذا اللازم ونشروا هذا اللازم حتى لا يقول هي معي حقيقية يقول لك دول آه هو بقى هي معي حقيقية يعني هي حقيقية عندهم؟ يعني معي الذات يعني أنا ذات مخالطة فقال السنة لك عشان نرفع الإشكال دوت نتيجة خطر هذه بنعم فعرف إيش المفسر بالله فنقوم معه إيه عامة تقبض المخلات معناها الإحاطة ولا تقبض المخلات الإحاطة والعلم وكذا طيب فهذه نقطة معه فهل نقول يا صلا يا ملايا حسقت يا لازم وكذا ولا لو قلنا هي الاحاطه وكذا يبقى يكفي كلا القولين عند الثلاث لكن انت إذا قلت ما هي حقيقية أنك لا تفهم أن هذه المعيات تقول مخالطة ذات فهذه باتفاق أهدي السنة فالله سبحانه بذات موت عشر ما هذه عباده والقول بمخالطة الذات كف كفر ننتبه معي حقيقية زي ما نقول يا دار زي ما نقول وجه حقيقي الله اعلم بكي بس نقول الأطفة والصفات الحقيقة قولي معي حقيقية يبا سواء قلنا بهذا أو ذا فلننتبه من إيه من عدم القول دي أنت الذات مخالطة للخلق بل, بل ربنا سبحانه وتعالى باقين من خلقين وعليه سنقول الانسب في هذا المقام إن احنا نقول هذه معيات حقيقية فطضي الإحاطة لازمها الإحاطة والإحاطة. ولو أنا قلت عند إن قوم من الأخشى منهم هذا الكلام قلت المعيه العامة عن الإحاطة وكذا ما فيش إشكال بس أنا فاهم كلام اهل السنة في هذا الباب المضاد منه المساله الثانيه هل كب هذا ينقسم التسمين ولا قرب واحد وهو الخاص البلد برضه أفهم انها بين القولين هما للثلاث فمن رأى أن القرب قرب خاص وفقط ومعناه الإجابة وأول هذه النصوص على قرب الملائكة قرب القرب واحد ومن رأى أن القرب قربان قرب عام زي المعيب الظهر قرب عام تقتضي العلم وكذا والإحاطة قال صلى الله عليه وسلم والله أقرب الى حديكم من عنق وراحلة فيما قرب عام يعني الإحاطة قال هذا التقصير ومن قال بأن القرب العام ده يكون بالملائكة ليس قرب الله سبحانه وتعالى جميعا بالملائكة وإنما القرب اللي يكون قربا خاصا اللي هو معناه الإجابة للعباد والصوفير فأيضا نقول بأن القرب العام يكون المداب إلاد إنما أول إحاطه وكذا زي المعية تماما أقول إن هذا هذه الأقوال هي للسلف وهذه التعبرة للسلف بس بعالك تخريج هذه الأقوال والمراض من هذه الأقوال وانها ان شاء الله تبارك وتعالى يعني ليس من قال بهذا او ذات يكون متبعاً بل المساله تكون يعني من جهه دقه التعبير فقط لا من جهه الصواب والخطا والذين يقسمون ويقولون بالمعية العامه او بالقرب العام فإنما يقصدون ان اللازم من ذلك يقتضي الاحاطه ويقتضي العلم وليس الله سبحانه وتعالى القريب بذاته من كل خلقه بذاته من كل خلقه وإنما القرب الذي مقتضى العلم والإيحاء وليس قرب الذات أنت بس مثل تقول أقم الكلام هو واضح ولا في حل مش مطلوب مش واضح عند هذا هذه المسألة ايه؟ المعيئة على الحقيقة ولكن كيفية نعلمها كبقيقة الصفات مم. الله على عرشه سبحانه وتعالى بذاته خلاص ما أقولش بذاته او أقول القريب من عباده ما أقول بذاته ما أقول بذاته ليس قريبا بذاته لكن أقول الله سبحانه وتعالى قريب من عباده وهو بذاته على عرشه لكنه قريب من عباده سبحان الله القرب الخاص هذا معناه الإيجاب لا لا وقلادة المعي ليه لأنه ما ور انما المعيه ورد هو معكم أينما كنت اللي هو ما هو التفسير بملائكة لا إذن لا بل الواجب ما في هذا بل الواجب عدم جوزع فقاب هذا بل الواجب هذا اللي إيه المعية وارد فيها النص قال سبحانه فعلا معكم أينما كنتم ومعكم أينما كنتم وأن هذه المعية وأن هذه المعية لعباده وخبرك مقتضاها معية العلم معية مثل ما تقول سرت والقمر أو مع القمر مع الشمس يعني مع هذا فالقمر في علوه وهو معي حيث مسير. فهيث يكون المعية مايز مايز في إيه؟ لا تقصد المخالصة ولا تقصد كذلك أما القرب فالوارد فيه الإجابة الوارد فيه الإجابة فمعنى القرب يختلف عن معنى المعيز إنما القرب ولهذا المعيز الخاصة تعني التعني来 تصتيغ تعني أستاذ تعني كذا إنما في القرب القرب الخاص يعني الإجابة وجيب. فيجيب دعاء عباده ويهيئ لهم اسباب القبول في البلد فاذن القرب ولهذا ما تنازع العلماء في تقسيم المعيه الى عامه والخاصه انما تنازع في تقسيم القرب فلو كان القرب مطابقا للمعيه من كل وجه لما اختلف في التقسيم الى, إلى عامية الى عامة وإلى الى ولا اختلف ما اختلف في ما اختلف لكن هل المعية حقيقية ولا لا انما ما اختلف في تقسيم ما اتفق في تقسيم القرب ال الرحمن على عرش استوى الرحمن على عرش استوى نعم يو ايه في الايه مهوده كلام شيخ الإسلام الحقيقيه المعيه المعيه لكن كلام شيخ الإسلام في القربي انه واحد فص. فمعنى هذا ليس بشكل سامي، فرق بين القرب والمعيت. المعيت انقسم، لكن القرب ما ينقسم من شكل الاسلام القرب واحد، خاص. ليه؟ التفسير باللازم، يعني نقول لازم هذا كذا، آه تقول تقول تقول تقول تقول تقول تقول تقول نا لا يبقى عن الاستئناس يبقى على لو قال ايه انا حقيقه فهم الايه على الشيخ وعلى الذين سكنوه